Book 2 82 desmit divi. 2 divi. El Vai tev bija jāizsauc ātrā palīdzība? هل كان عليك أن تستدعي الاسعاف هل قد توجب عليك ان تستدعي الاسعاف هل كان عليك أن تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب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 ومسير أدرسة تكوية هل لدي العنوان كان لا يزال معي منظل حظات هل لدي العنوان كان لا يزال معي منذل حظاتمس بالساة بلانس تكوية هل لديك خريطة المدينة كانت لا تزال معي منظ الحظات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 vai هل وجد الطريق لم يستطع أن يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع أن يجد الطريق vai viņš tevi saprata هل فهمك لم يستطع أن يفهمني هل فهمت لم يستطيع أن يفهمني كاپيتس تو نيفاراي اتناكتا لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد لماذا لم تستطع أن تاتي في الموعد كاپيتس تو نيفاراي لماذا لم تستطع ان تجد الطريق لماذا لم تستطع أن تجد الطريق كاب النفر السبرست لماذا لم تستطع أن تفهمهها لماذا لم تستطع أن تفهمه اسم نفر يؤطنالايك نات أوتوس لم أستطع أن آتي في الموعد لأننهه لم يسير أي باص؟ لم أستطع أن أأتي في الموعد لأنه لم يسير أي باس اسم نظر أترس سال يمنبيّ سات لنا لم أستطاع أجد الطريق لأنني ما كان معي خريطة المدينة لم أستطع أن أجد الطريق لا ما كان معي خريثة المدينة؟ Es nevarēju viņu لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Man bija jāņem لقد كان علي أن أخذ تاكسي. سيارة اجرة لقد وجب علي ان اخذ تاكسي بي لقد كان علي أن اشتري خريطه المدينة لقد وجب علي ان اشتري خريطه المدينه من كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو